إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا أتمنوا ما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 بِماَا قَبَّلَ اللهَّهُ ضَعضَهُمْ عَلَى بَعضِ وَ بِمَا أَنْ فَقُونٍ أَموَالِهِم وَصَّالِحَاتُ قَانتَةٌ حافِغااتٌ للِلغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا مهينا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 وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَتَايَضَاعَفْهَا وَإِن تَكُ حَسَنَتَايَضَاعَفْهَا وَيُكْتِمُ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا وَسُؤُلَ لَوْ تُسَوِّيَ بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوِّيَ بِهِمُ الْأَرْضُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَادِرِي سَدِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِقِ أَوْ لَا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 والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيُمّ بِأَلْسِنَتِهِم لِيُمّ بِأَلْسِنَتِهِم وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ الله لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن نَضْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ, أو نلعنهم كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَكْعُولًا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 انظر كيف يفكرون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والضاغوت ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا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 كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وََّذينَ آمن وَعملِلُ الصَّالحَاتِ سَنُ دِقِلهُم جََّّ جََّّاتِ تَجْلِ ت تحتِهَاأَنهَاخَالدينَ فيِيهمم خَالدينِين فِيهَا أَلَدَ خالدين لَهُم فِيهَا أَزْواجُ مُظَهرَ وَنُودِقِلهُمْ ضِللم ظَلِيلَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتِ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ مُوسَى أَن يَكْفُرُوا بِهِ ويريد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 فلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عليهم أن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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذره خذوا حذركم فانذروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ قَبْلَ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ إِنَّكَ لَمْتَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ فَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ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 قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 قوْمِ لَا يكادُون يََّّونَ حَديثًا نَا صَابَكَ منِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا صَادَكَ منِ سَيئَةٍ فَمِن نَفسِك وَأَسَلناكَ لِنا سَِسول وَكَفَالِ اللههِ شَهدا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 فعرعَنّ وَتَوكل علىى الله وَكفَابِ اللهَّهِ وَكلَ أفَلَا يتَدَبّرونَ القُرآن أَفَلَا يتَدَّرونَ القُرآنَ وَلَ كانَانَ مِن عِدِ غَيْرِ الل لَجددوا فيِي إاقْتِلاافًا كَكثيرًا وَإِذاَا ج أَهُم أَمرُ مَِ الْ الأمْنِ أَقَوْف وَلَن ردُّوهُ الى الرَّسولِ والاءُلِ الامرِ منهم لَعَرِمهُ الَّذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان لاتبعتم الشيطان الا قليلا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 مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَيْنِ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَيْنِ يَكُنْ لَهُ قِسْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَإذاَا حُيتُم بدحيَةٍ فَحيَيُ بِأَحْسَنَ منِنْه أَوُّهَا أو إِ الله كَانَ عَلَكُشَيْءٍ حَسيدأَ اللهَّهُ ل إها إِللاهُ وَ لا يَجمَ أنكُمْ ليجمعنكم لا يَجمَعََّكُم إلى يَْمِ القياامَةِ ل غذَ فيِي وَمَنْ أأَصْدَقُ مِنَ اللَِّ حَديتَا فَما للَكُمْ فِيمُنافِقِينَ فِأتَيينِ واللَّهُ أَكَسَهُم بِمَا كَسَبُ تُرونَ أَن تَهدُ مَن أَضَلَّ اللهَّ وَمَبْن للِلل وَمَ يُبْنِ للِلناهُ فَرن تَدَِّ لَ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 وَرَءُوشَا اللهُ لا سَلَقَهُمْ عَلَيْكُمْ بَلْ قَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كل ما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم وينقوا اليكم السلم ويكفكم ايديهم ويكفكم ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقبتموهم واولائكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبين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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رطبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة, مسلمة إلى أهله وتحرير رطبة مؤمنة فممْ يَجد فَصِييَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَادِ عينِْ تَْغَةً مِنَ اللَّ وَكَانَ اللهَّ عَمًا حَكمَا وَمَيْ يَأقُتُ الْ المُؤمنًِا مُتَعَ مِدًَا فَجَزَاءُ جَهًَا جَهََّ مُقالدًا بِهَا وَقَبِبَ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 لا يَسَّو القاعدُونَ منِنَ المُؤمنِينَ غَيرونبارَّرَرِ وَالْمُجاهدونَ ف سَبلنا وَْمجاهدونَ ف سَبيل اللَّهِ, الله بِأَموائِهِم وَأَنكُسِهِم قَبلَ اللههُ المُجاهدينَ بأَموالٍِ وَأَن قُسِهِم على القاعدين دَبج وَكُودَ اللَّهُ الحُسْنام فََّ اللهَّ المُجاهدينَ على القاعدينَ أَجرًا الن عظمام درَجاتٍ مِنْ هو مَغْفَِةَ وَرَحْمَ درَجاتٍ مِن هو مَغْفَِةَ وََحْنَ وَوكان اللهَّ وَفُور الرَّقيِيمام إِ الذيين تَوَسب المَن ما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن الأرض الله باسعة من فتهاجئ لها فأولئك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عقوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما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 ود الذين كفروا لو تغطلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن نَّضَرَ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخذوا حذركم, وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئنتم فاقيموا الصلاه فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراىك الله ولا تكن للخائنين عصيما واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَقْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ لا لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أتيما يستَقونَ منِن الناسَّ وَلاَا يَستَقونَ منِنَ اللهَّه وَهُو معهُ يستَقفونَ منِن الناسَّاسمَ لا يستَقفونَ منِنَ اللهَّ وَهُومهُم إذ بَييتونَ ماَا لا يَبض مِنَ القَوون وَكَانَ اللهَّهُ بِماَا يَععمللونَ مُحيطام أَأَنْتُم هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ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 ثم يرم به فريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 وَنَي يشاقق وَثولَ منِن بعد مَا تَبَّنَ لَهول وَتبِع غَيْرَ سَبيلمُؤمنِنين وَتَّبِعضيرَ سَبيلمُؤمننين والهِ مَا تَوَّ نوهِ م تَوَّ وَصْل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 وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِي نَصِيباً إِنَّهُمْ لَن يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يُهْدُونَهُمْ وَلَا آمُرُهُمْ أَن HAM وَلَا أَمُرُّهُمْ فَلْيُبَدِّلْ كُنَّا وَمَن يَتَّقِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَرَأَوُا عَنَاهَا مَصْئًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أبدا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ له من ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وَمَن أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّخَذَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّقَى الدَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَبْتُونَكُم بِالنِّسَاءِ ۗ لِلَّهِ يُكْفِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا تِيلَاةً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 فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة, أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا قد نزل عليهم الكتاب أن سمعتم آيات الله يقفوا بها ان اذا سمعتم ايات الله يرضا بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقوم في حديث غيره انهم بمثلهم انكم بمثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يغضب لله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتقوا الكافرين اولياء لا تتقوا الكافرين اولياء دون المؤمنين